بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله في السماوات وما في الأرض له وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُوا وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَقَسَمَ سَمَاءَاتِهِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَى الْغَيْبِ الْمَصِيرِ <سؤال> دوم ألم يأتكم نذير من كفروا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغمر الله والله غني حميد زعم الذين كفروا there والله بما فران ان امها خالدين في غاء ابدا لان العظيم وال موسی مسی بین والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا لا اله الا هو وعلى الله وانا الله فلينتقم كل يا 118. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله أفور والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم وَمَا يَقْنُشُ أَنفُسِهِ فَقُل لَّائكًا غُمُرُ مُفِلٍّ الله شكور حليب عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم